بسم الله رب العالمين ولا عقبه للمستقيم ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم وصلا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعث قال رحيمه الله تعالى باب الزكاه الديني دين الزكاه هو باب حقيقي zakaatuddin ay mabuu isku hayaan alaaca duyoorti ee taxariir raadiyo zakaatina ka waajibaysi waqtiga ay ka waajibayso aqwal farababa kusugamu waxu hakimida weynu arki doonaa oo wuxuu hadda soo wada macallifuhu rahimahu allah ta'ala zakaatu daym hisawada bimaana huwa haya زكاة ما كب حلو يا سامي سامي كمان بحمسد لعقاد طوق عياق كله ده حي لعقها كله ده هنا ولاقها فضلان لعقها فضلها ضرر يدخل يضحى مرحلة زكي اس لا غا يعني نصاب دينار ذهب اما لو بقلو ده فيضه اها سو سدا ما هين وايه الله مستعوا عليه توكلنا حدثني وحدثني يحيى عن مالك عن الشهاب الزهري حدثني يحياء عن مالك عن الشهاب الزهري عن الصائب بن يزيد عن عثمان بن عفان كانوا وحا يقولوا كده هذاك لشهر زكاتكم زكوا لنا مرقصه ويام بشيدي ويان ها ايه هذا كذاك الشهر الزكاهتكم زكنا بشيء فمن كان عليه دين قف يدشي سديمه ايقيف ليؤدي دينه دينتي سمرقص حويا غدو حتى تحصل اموالكم حريم لله صوحه السلام تؤدون على المرخص حويا غدين من حقيشه كبحشي الزكاه اذا حتى تحصل اموالكم حريم الله مرخص حويا صوحه السلام اوه اتفادون على كل الدين من حقيسه الزكاه الزكاه قد حسم روح عمر وخطاب رضي الله عنه وارباح وعليه ما في دين دشي قف فمكان عليه دينه وفي في دوشي دين له ليه حق دينتا غودو الى ايضا حول وصحه السلام والزكاه لا بخييو معناه لو بدا قولد و تلوسيل يايو قولد انيغا مارخا سخوايان تلوسيل يا دينتا له والدين دين الدين ديسك بخييو بكتيان اه الدين ديسك بخييو قليه قالوا وكان امر خاصه ويام اديل تالنا تلو السيره ياي خوري مدك ادي شي ديسك و اي فمن كان عليه الدين قفدشي سدينه يصحاي فليؤدي عنه قد كحد... عفى فليؤدي حق ذينو الدين ديسك بخييو حتى تحصل دين اموالكم حولهم الى امر خاصه ويان اه اي سو حاسشو واخا تؤدون اطيب حسين لو حقيسه الزكاه الزكاه اطيب حسين ايمن وسلو وسو خلافسيين ويهي الله مستعان وسلاده خلاف او كجلو وخو هو يسو يرهيان او علماء زكاة الدخينه سوا سوا سفيان الثوري ابو ثوري ابو ثوري بن مارويه يداهم ابو, أبو حنيفه رجل مده الى اصحابتي سنه يداهم دينته زكاه مدي ليسئ زكاه مرقه والله دخينه اول زكيه دينتي كنوا سو قadanin badman khas xawayan bixleysa sidaasay markha xawayan isku markha waafaq ay yidahem imam mal waxu ذكروا وين منعنسام لكن Belong تك دولا وحكمه لو كنت خلافيه برقيه زيد وايه واحد بيسلي عن مالك عليوب ابن ابي تميمه وايوب السختيالي عمر عبد العزيز فاكتب القريه في مال مال مالكه مال وقبضه اي قادم بعض الولات ما حضر اقار خميده اما هو مامور قار خميده ظلم منهم يخسو قادين يأمروا يسقوا عمر يا غدته نوكليه حولهاس الى اهل ايوكيس نوكليه قد ويؤخذ لغه سوقا ويؤخذ زكاته زكدي سن لما شيء مضى قد او من السنين صنبه تميده ثم عقد وحكم به بع ذلك انت اكد بكتاب ورقه كله وورقه محافظ قرن الا يؤخذ ان لغه قادر من حديثه الا زكاته واحده زكك اليوميانه محايل الفن وكان اسوغ دمارا كما قام بها هاي gusalana alahu khulaya haya hawya asr sha'war wa Abdul Aziz radiyallahu anhu arbaah wa hada aday malaxda barkod baadad waxay ka soo qaadeen maal dhulmi ahaaan baynaa ka soo qaadeen kadibna wuxuu sameeyay maalkay ayuma raas xawyaayay ee ayaa wuxuu qor warqad ah dadkii iska ah u celiya intii samadood maalkaasi ka magnaana sababooda badsi kadib ka wajiyay iska bixiya intii samadood shan هذ بالقد مقدمك بيوحي لي ما دام وكم غنى واحمركم كان مقيهكم واجبيه واسلمه مالك قصور خاطر حدو كان مقيهي مرخو قانتادي سوغلون بيسكدي كواجبيه انتو كان مقيهي زك كواجبيسو فإنه كان دمار بوكو ايك حليه عمر عبد العزيز وكم غنى دمارو حو لو عن صاحبي بليده و سيدهو تلمايه كتابا دي تلمايه ما دام كتاب بني ذي تماما يحضر الهيليكاتين أما هذا الشيء مستقع ومرقض حيويان وميتر على كل هيليكاتين هي وحوية شامل هذا أما مطبوعة هو مطبوعة بهيليكاتين وكل هو مطبوعة لكاته هيليكاتين وحوية كتابك وحليل الحام الاقتضاب في غريب الموطئ وإعرابه على الأبواب باليدها الاقتضاب صفي عنه قلته لفظي باب كالالفاظ أذك بمرخص حوي وفو معنانية لفظي كالصور <أن> أذك باب كالصور في غريب الموطأ في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب وكا وكا وايه كتابك أمرخص حوي ومهيمة يا الاقتضاب في غريب الموطن واعراضه على الابواب وايه مرقد دمارا وحال المحبوس عن صاحبه وحولها لقد حبس في قفص المحبوس عن صاحبه بيقنا وايه وها مرخصا ويا كل يدر بشي تاله اللهم صل على سيدنا القلان الامام سوخيري <سؤال> هو الذي لا يرجى عوده ما راه حال الاوامال قادر في, في الدين لو كوسو نوقدا هي واسو واخوياان دولتو خولاهي كاบาดاي في جتين كوسو نوقدي سوماحا وقتنا دي دولدي با كا قاداي ماريسagana وايه وكام مخم حلو هل زكاه اللي لقدخل يا ابو يري وايه هو كم مقناه ان سو كم مقناه زكاه انا مره اي سوغش اي الله والصادق لو تصدح بالبكره مالك كان مقن زكاه isku wadaa dulsa qolka ku wada wuxuu qabaa waajibiisa intaisa noob ka magnaabo dibi sanso qadashin caa waajibi tubsan qolka kanba waajibi nadaba saxow inta ka magnaabo waajibiisa marxuqusu lugu soo celiyo inalla intu sanu qaxma naad xisaabeyntaasi ka wada bixaysa madabka labad wuxuu qabaa laa tuju mudlacan aslan hanb maal kanba سيدات وعن حب بغم بغم بغم تحت وحدثني عن مالك عن يزيد من خصيفة عن يزيد من خصيفة خصيفة أصوارك أمام عن يزيد من خصيفة من يزيد الكنبي المدني وثقة ومرجال الستة ويهي الله سعى annahu saalu waydiiye suleyman bin yasar bu waydiiye arrajul lin bu waydiiye minko loo haysto maal maal usuqnaade wa calayhi dushiisay deyn deyn lagu leeyahay mise luhu oo markas xawayaan ee arrajul lin loo leeyahay saar maal maal usuqnaade wa calayhi dushiisay deyn deyn lagu leeyahay laba boqol oo dirham oo fidaalaysata 200 dirham walu guulayahay waxa ka lagu ay walu guulayahay intaas u deynana salka majisada iyo dafanka diimaha holan di dadba iskala bay waxa ka lagu malee wayahay annuu saalo wuxuu dii Sulaymaan bin Yasar aan raglennin ka soo luu waa min fuqahaay فقال بحيول الله مي. قال المالك بحيولي الأمر أمرك الذي أمرك أصر لاختلاف أخلافه ونقصنا في الحديثة حين تنعلت في الدين الدينة أن صاحبه قفت وصاحبك لا يزكي كما يزكيني حتى يقبضه الله وقابه صحيح مرغزة دينتي أضتك كلها يزكي كما يجب يسكلافه ونقعت الله يصعبك الشر ماذا لم أفهمه سفي عام بقول المرغزين هل يقول لك هل صوت فيه واجهة هل يقول لك ألفاظ بحويا ، إذا لم يسأل ذلك بحويا أو الشيطان فقوارا مصرحة كوينك حتى يقفضه الله هو مرفع صحويا قاته وين قام حديوه وين قام هما كنا عند الذي كي هو إساق دينته عليه دوشيسا يا سنين صنده لواتي عدد موتدو صاحبه ثم قضته وقات صاحبه لم تجب عليه مواجبس إلا زكاة واحدة وزكاة لي ميانه فإن قبض هاتفقات منه حديث شيئا شيئا لا تجب فيه الزكاة زكاك مواجبته فإنه إمكانه توصنا له مال ومال سوى الذي كي أغحيل قبضا تجب ماذا تجيب ويواجب سافين أحديث الزكاة زكه وفإنه يزكى ولقى الزكين مالكس مع ما شبه لقى الزكين قبضه قادئ من دينه ذلك بإلتساك منه مسألة هاتفه رواد قرتي ويحلم عنه وحي زكاء لغو haddii illa ay qandisa soo gasho walo qorsanaha kam magnaato kiil kulaa dhowrsanaha haystabe inta bar qasahu faantu cedi ma ku qofii soo qaato hal xaka kali u dixinaya waraabada la fahmay inta bar qasahu faantu di daynci ada kas soo wada qaadan qeyb kii mid ka soo qaadatay حدين لكن و خله ياه اسك فيلم انت الاو غدب صاحبك فيقبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاه فيلو ان كان لهم مالو انت عرخسه انت خصو كيجدينا نوع ما اदय غير ليكو جيره او اदयك شيخو مخي وحويا اदयك بالما هي كما دا سو ودا قادنا قيبات كسو داولتي مال كلنا ادا واسيه هيسيبا انتي اسيه هيستاي انت كل هيدا كسو قاطا سبيبيسا سلا تذكرك اول بشي صحيح وين دا وشريا في قبض ادوقا في حديثه شيان لا تجي و كو واجب في حديثه الزكاه والزكوا معناه ما قريب اللي صار في دي على واجبين منكم ان كان هذو ما له يشتغل مال مال سو ولا ذكيكه صهري تجيب كو واجب في حديثه الزكاه والزكلا سو ولا كي انا حي القبيضه هذا مو رجيه قبيضه لو سو قاداي معناه سو فجب اي اي وهي واجب يسافي حديثا الزكاه الزكوه و مع ما شيئ لا رقم قبضوا صاقه من دين ذلك دين تسخيله او ان دينته صاقه يما موجود يسوي سكدر زكيه يسو سكبه لكن بشرط وين سميده وحل يسقدرها ذهب فضيه فضه قال لي قال لي قبال لي قبالي قال قال صحيح قال <سؤال> وخويره رحمه الله <سؤال> تعالى امام مالك وان لم يكن له ادوار او صماد ما ظن نفس ما ظن سفير واشين لعقوبيا او شيقره وخويره قليس واه وخ لعقوبيا او كاريوبيا و خ انت هلكو اسكتو سوما ما ظن شيق لعقوبيا او غير الذي كي ارحين اقتضى وساقه من دينه دينتي سقميده او وكان او هادي الذي كي اقتضى من دينه دينتي سوك سوكته لا تجب اي من اي لكواه ديف في حديث الزكاه والزكوه فلا زكاه عليه سكل جملي فيه مال فلا زكاه على سكل تشي سمعان فيه مال في حديثه ولكن يحفظ حق حفظيو حتى حق حفظيو حتى اللي عدد ما شيء تردي عقب عمر فصحو يصو وعطي ايذ قطبه ابو صقاته بعد ذلك انت كدي عدد ما شيء تردي يتم به الزكاه اذا كده يكون يستلمسه مع ماشي ملكي اللويه قبل وقاتي قبل ذلك انت هكور فعليه فيه حقوده شيسا فيه ملكي الحديث أجل كده تبعه واتبعه بحثنا محا طيب انتوا ايه الان انتو صالين صالوا الحوية شيء قد اصروا هذا وشيء مرقص حوية عم العقوبه وحل العقوبة سيديسا واذهب قيب في الضالة طوله ذهب قيب في الضالة مرقص حوية عم الحروب العقوبة لكن ma oo waxa weeyaan wax kale isku bedel karaan laakiin mar khas haw iyo tarii i oqofka haddii qawaaniin iyo haruur iyo aatisi sidii soo bedelay moogta halka waxaa bad caday day baan oqofki ayaasiisi dayintii waxa weeyaan kadib wax انت هذا في سوق قال تاع ترمين دينار في سوق محادبا دينار صحيح لو لا صير صحيح بلسا... يجب لو تطلي دينار اللي صح لو باث قد دينار لا ذهبك قول وايه صح صحيح واحد سوق قال تاع شريه سوق قال تاع ذلك الجملة يسمع تيري او هلكا ادغو واي هي كدي بارا درقسلي وحد كسو قاداي شان كلو اد كلحيد شانتيه شايتو نغي سوجي لواتان زخلا سي في كان هدويهي هذه يستحق لك مقتبا اولا فان كان هدويهي هذه تستحق لك كيمرخه لا يسوي مقتبا وحو ولم يستهلكهم من أهل أجسامين الزكاة الزكاة واجبة واجبة كتاة عليه دوشيسا مع ما شير لقب اقتلقاء صواقاتهم من جينه دين تيسا كميدا فإذا بلق مركو ديارو مقتلق وحي وقاتي عشرين دينار لماتين دينار عينا ومعنى أن الله صبر لي وقصوناها أو مئتي ما. درهم اللي وبقل أو درهم فعليه وحان وحامنكا في حولها بحديثة الزكاة الزكاة, الزكاة ثم مقتضى وحصوبه تضع على ذلك انت اكذب او من قليل وييره وكثير ما يفرب ضمنه فعليها زكاه ولو ليهاي لكن بحصبي ذلك انا حسابتي سويه يا والا حسابي لو مسابقه ويا معناها اي انا بعلي محول او ليهاي دينتي قيبه سوقعتي قيت على ذلك واجبي سو محمد بركه قيطه وحصبي كذب ملحوسه ام انت كل ايه حقك هو wa hawada aadayba intii mar ka soo haweyeenad MC ah hore soo qaataaba gilyado baba adayba boodiyay launtay intuugoo xaday si aad u aragoon garan ma yeeyey way baahalay santay inta aad isda ku halagsan tii sheedii wuxuu ku leeyahay ama halka aad ka hadaysaa ama hadaysaa haday hadaysaa taa ka dhimaatay wuxuu leeyahay mar ka in sa chaal barxa soo qaad wax ku geelay markay intii kuljir soo qaadatay in barato soo qaadimo waxa la isku dar labaatan dilan ama 1500 dilan markaysa gaadho oo ka baxin buqleeyah waan daa huushayriyah dad inta aad kadhi على ذلك qofka soo qaadato xisaabta halkaan taa ma runay oo oo qiyaasada murayyah taqis ala zalika ما قال عقل يكفي الاشاره صوميل ما قال الحرق لا يقرا له له له الحصى انت مرغه سحويه بس عقلت اه هلو ما قرا عمرها سحويه انقروها مهما عربيت بهد وحيكو وحده ما تقنوا ما راسي ننبع عقلها فغارها يمسش الاسوي هذا فكر كدي وجلكال ارق لاحظت حل وجري شوف انا شايف ا ننبع عقلوها واجد لحظات شد ا وحلوير واش سنان دي سواء فيه موحس بيسا مرقا قد يجيب ويجيب على قلق حدان يرخل ضوصه ماذا أرغوه يلقفه أرغحه بيه يجيب على قرقر يغسي كدبه يجيب على قرقر نقضي بيه ويجيب تبوحي نقاطي الحلو الله يقضع له الحسن لا يحلو مجرع عقفك عاقلك فكلا يساوي عقل حلوه يسيغد لا يحيي قلبه ولو قرعه يسرخ سمامي الاسم وكا معمان الله سعى عليكم ويردك سعوني قال المالك الحولي رحمه الله تعالى والدليل هو حد دليل على الدين الدين تم ويغيب مغنانيا أعواما صنده. ثم يقتل على سوق هذا نيوم وفلا يكون عناهاني في الحديث إلا زكاة واحدة في زكاة كليا مهياني أن العرود على عاته تكون حياتها عند الغجل كارتيسة للتجارة كنحسي تعواما صمده ثم يبيعها وئيب فليس عليه دشي سمعها في أفمانها أرابتها لعبتها تلع. إلا زكاة واحدة زكاة الياموياني وذلك سأقول لعيه أنه ليس على صاحب الدين أنه شعنه حاويان أنه شعنه يأرهنه حاويان ليس على صاحب الدين قف الدين تليه وقف الولايه معها وقف الدين تسوي تليه قف الديني دشي سمعها هاني. او العروض الالفا منك وصاحبك ان يخرج انهم بحيوه زكات ذلك الدين دين تا يدها زكده او العروض الالفا يدها زكده او من مال سواه من مال مال انهم كم بحيوه مال غير سواه كاك سوهرى وانما يخرجوه بحنوم زكاة كل شيء من الزكريسة منه يساو كبح ولا يخرج الزكاة زكاة من بحليه من شيء من شيء من بحليه عن شيء شيك... عن شيء عليه غيره ويستغل غيره نسأله وحوّا معنى يا ممالك الحليه رحمه الله تعالى واحد دليل قفت زكاة أي أنت, انت صناعي كم أغنيت أظن هل زكاة لي كبحليه أظن هل زكاة كبحليه واحد دليل قفت قناع الصناعية أراب ترفكم halaato inta soo socda waxa aan diisaa ku qirtaa shidimaadana markuu wada iibiyo waxa ka soo baxay lacag badan zaka ay gaado hal zaka bal qulayahay dhawrti sare ka shaqeynaysay gamy zaka deri waraabix ma taalo saasa aya dalil uu abuulayahay inda kharabu hukumaayahay ee qofka murka soo wayaan daynta qofka kale ama alaabta uu deen ta lafteeda iyo qofka alaab soo sahiibkaana kharab tumurku ebiyo lacagteeda wixii ay soo baxdo ka markaas waxa weeyaan qaybayri haday jiska gaado haday lacagaha kalo dadaha biyaha fidaa lagu qaybanayaa بعد مرقص حويا بحانسة صمال من المنى على هانجرانك و كون يكون صمال هنا وكا مرقص حويا كون يكون صمال فانسة شري سيتم طيب انت سوالت حلم على مرقص حويا و سيقيم بانهلي لا بعد تنصصها معها طوال لأو قيم حي طوال لأو قيم بحانسة أفر محال بحانسة ماشا أفراد وكا هيا قفكا على deynta dabash ka soo saahibka zikada ka maad dhina yamaal kale eh deyntaasi markay qandisa soo gasho buuska ka jiree aragtay marku wuxuu rago iibiyana lacagta ka soo gasho buuska ka diray ya walaan ta mal fahamin ee wuxuu leeyahay shay kasta zikada isaga naftiisa oo baa laga bixiyay shayna shay wakiil ka aha oo اريدوا خربخليا مش متالده لكن جيره الى ان تشري راتب جاريون ان سامك ولا هذا الشيخ وين ما يخرجوا خربخليا الزكاه كل شيء الشيخ الزكاه مين هو يسوق خربخليا ذهب ذهبكم بالغ بخريه في دوله ب... في دوله بالغ خربخليا وحوي السلامه الوذيه ولا يخرجوا خربخليا الزكاه الزكاه عمي شيء الشيخ عن شيء الشيخ غير ديه قال امرؤ رحيم الله تعالى والامر امر عندنا السيده في رجل منك او يكون اهانس عليه دشيسه دين دين له ياهي وعند وقتي سنه ميل عروضي الافص ايتخاي وعند من عروضي الافص ما شي فيه حديثه وفاء ما شي فيه حديثه لما يستر عليه دشيسه من الدين دينا او يكون هنا عند وقتي ويكون وهذا عند وقته من ناض ناض واكي بحكم علينا شيق العقوبيه و... ويكون وهذا عند وقته من ناض شيق العقوبيه سوى ذلك شيق العقوبيه الله يسهل وهذا يقيد في ذم كوذا انس عنه وذالك عند حي كسو احري ما شيء با احدى اجتيسا تجيب اي واجبها في حيسا فإنه يوجد زكاة وكان ما شيبكم بحينيا يد يقد عندي سوغان او من ناظم شيء العقوبيه وتديب اي كواجبايس في احاديث الزكاه والزكده وان لم يكن عنده اثيس دون حين من العروض الاثته الى والنقد العقه و و وح إلا الا وفاء ديره فخل اسوار الدينتي سو غوديان فلزكاه عليه حتى يكون عنده اثيس الله وحده من ناظم كم العقوبيه تفضل لوخ وح... خيارات كان عندينه دين تيسا ما شيء وهاذو شيغو تجيبا كواديسا في حد الزكاه ليش نحول بدل ما كنت تبدل اي احضر لك جودي الله يسهل ويه في حديث الزكاه تكاي عليه زكيو تفضل ولو مساله يرو كوات كان واخوين من بعدين لو ليهاي هذه ديري من بعدين لو ليهاي نينتي دينته لو dayn bal u leeyahay muxuu raaysta? beryo rooji waay oo taa ee walaafroobadan amarkii la iibiyo meentii mar ka ka gudeyso waxa kalo meeshan uu yaala dahab ama sidda otal iyadana oo iyaduna qeerada meeshu otala yaa ka wuxuu ku leh yaa zakaat oo dibna haya oo dhahay fiidana bo kadi xin iraqta waxa weyn alaabtan lagu xuko bixinayay deynta ku bixinayaa in hadii aanu leeyahay astiisa waxa alaab badan oo inta ka guday kaleysa soomaa waxa taruu وحكراهم مركه اولى لكن مثلاكرو وحويا ذهب كي وهيسي يا علافتي وهيسي ياد منخل اليسوار درا حدي يهي ومين تكريا وكفلان او واحديرات ونا هين زكل قملي دهينتو مسكاد خين بو كلي ياهي سومالا فيرم لا مركه واحديرات كاع واحد جينتو مركو سدبخيو موشي صاهروا بلا فيرم ادون حساب غارين ولا غدبخين ادو حساب غارين لا لو سهلو شاحك عبد انسعم قال مالك وحويري العقل شال وقعد بي واستدعى ونسى عنا واي <تصفيق> والبيتال الجذري يشكل ايضاح القاعده والشأن لا يعترض المثال صاحب مراقص سعوده اللي في ثور رجله لا يعترض المثال ويا في الفيه قال مالك وحويري الأمر أمرك عندنا كثيرا لغمانكم عليها هذا فيرسو في الغجل لنكا ويكون وهانيو علي دوشيسا دين الدين وعندو أكثيسا وعندو أكثيسا ويهاي من العروض على ألابسا ما شيء فيه نحديسا وفاون أوفليا قميسنا كسفان تحي لما شيء قميسي ليو علي دوشيسا كسفان من الدين الدين ويكون عندو أكثيسا من أن عرض الشيء العقوبية وذهب فيه أما في الضرية سواء ذلك أنت وحكسوا ما شيء بأكثيسا أ تجب هو واجب يفيد حاجه الزكاه الذكيه واجب ايصو فهي يزكي والذكيل كل شيء بيديق عندي صح ومن ما بعض الشيء العجوبيه شيء اسو تجيبك واجب يسفيد حاجه الزكاه الذكاه مرغم تجيبوا فيها زكاه اولى هي اللي صاروا الى وإن لم يقوم عنده أكتنسى أدونا همي العروضي مرخص العروضي الأراضي مرخي هو النقد اللي عاكتك جميع اللي يسكوذك جيمة إلا وفاء دينه دينتيسة وحكو فيها المويانة ولا الزكاة عليه وحزكاء اللي قمانة حتى يكون عنده أكتنسى اللي هو هذا مما أبقى الشيء العظيمية أظن أنه إحنا إراكه عن دينه دينتيسة ما شيء تجيبه كواجم السكين لحزكات السكاة كواجم السك ودفع عليه مرخص شيء ص باب الزكاه العروضي واي عروضي ليس كذهب ما باب الزكاه العروضي الابطه اي marka xawayan waxyalaha ganacsiga ah zakadeedu waa bab yahay ha uruduhu wax ila kuma ma laysa bin naqdii waxan lacagahay sidisana waxan lacagahay badhadad ma qashu uruddu tijarada walaba ama quluu xislaamuhu wa taa kan nqanae ee mariyahan islaamuhu iyo buligeen nqanae adigu aroob wax loo yiqaan shaaxow waxii markaas xawayaan an lacag ahayn istiqaagiyey maash laaga soo qaateen waxa la yiraahaa waa min aaradthu shay bi shay shaygi iyo shaygi markaas او سيده اسويها اند اس واسيده هو معناهس اللهم صل على وايه تخرج زكاه كواجب يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مرقوا الى الله النبي يضحيه وشي وحويا وشي اثقيستين كيث ولا تنكب حي مجاهد من الجبال عائد ملكو في السنة وحولي انزلت في التجارة التجارة لكي ستكون في التجارة عائده يا محوية من قراءة الامام الحاكم أبو عدل له أن يسابود على السياحين اختار في السياح والسياحين كم تحديثه كم يستطيعون ألوه يشتغل اختار مهمة جداً وعنده سنة الكسرة وانها اختار في السنة وحولي مركز مركز في المركز كان لدي مركز وكذا مرقس حويا حديث برخه وحسو واديه مرقس حويا ك السوق مرقس تجارته وحكميده ما ما يا مرقس ما حدث ثاني يحيى عن, عن يحيى سعيد يحيى سعيد الانساري يعني عن زريق ها بالحيان وكان زريقو اها على جوازه لمصر مصر ودينه جوازه مصر والله لا يحيى وحتى والله عليه لا شو اه و بماعنى وحوها مغالدا مصر خولها soo galaya iyo wixii ka baxay iyo wixii soo galaya ganacsiyaha ay asagaga la leeyahay xiriir jiddo soo maamulji mar khal waxna lama soo galin jirin waxna la gabstay la gabstay jirin illa bi ruq'atihi sahih ismu yan ilu soo sahih mu yan waxa ala jawas misr wasatuhu leeyahay okay wakan zuluqhuu اه الله <سؤال> والصعاع مرخصم على جوازي مصر مصر مرخص حويا اه وليد في زمان الوليد وليد مرخص حويا زمان كذا ووليد من عبد الملك بن مروان بن الحكم من العاص القرشي الاموي هذول يدوا حويا بني اميه وخذوا ضمنت مرخص حويا بشور سدتر الحرقي جلون لكن وليد كان أي وحوا ايماد الظلم قدامه كذا والسليمان سليمان هو سليمان عبد الملك بن مروان أبو أيوبا وكني نسل إلهي لكنه حقا هذا أودة بلان أكوفي عمبوهاي وعمر أطلابنا مرغمائي يكدم به أقوم بفضوله ويدين جلوده وفن يعلمها ساكملها وعمر بن عبد العزيز كان هذا القيسة بأدابة سبحان الله وخليفة بعد خليفة عادل بعد عادله ويدمهن فذكر قوح الشياء أن عمر بن عبد العزيز أيها فذكر فاعل كدو فذكر الزريق قوح الشياء أن عمر عبد العزيز فأطبع إن أصبح إليه سعى حقيقية مدام مصر ودد يتعيه أن ننظر ورب الفيرية أن ننظر أن أن فيلي من مرغب بك قفك وكصومرة من ومسلمين تكمنه فقل قاب مما كي ذهرك على ومن أموالي محوروه وكمذة ومن ما كي كمذة يديرون أي وردينيه ومن التجارات قرأ سيكمن أم بالكل كل أربعين أفضل تقصد ديناراً ديناراً هل دينار, دينار, دينار فقط وما نقصه إذا كان نقصامه فبحث ذلك أرمد حساب تيسي النقل حتى يبلغ إلاه وقاره وإذا كان نقصه إذا كان نقصه فإنه قصده كان نقصامه لما تلقي دينار ثلاث دينار يدونار سبب حمال الله ومعجز الزحاد أحد يسقطه دينار إيه إيا دينار سبب حمال الله ومعجز الزحاد ها فدعها اسكاتك ولا تأخذ منها كقال الشيخ وحسكى لكماله ومغمروا يقفوا كسوى من ربك هذه ومن أهل الدمت أهل الدمتها الدمت كميدة فقال هذا جيد في شيئا لقوله شيئا حتى يعد الجيجية تعييد ومصاغرون الله وإلى سبحانه وتعالى فخذ قاد مما كي حديث يديرون أوليجنيها ومن التجارات تجاري في قناة كميدة من كل عشرين لو أعطنكي من كل عشرين دينارا لو أعطنكي دينارا كسة دينار هذه دينار فئات تماما قصوي حكم وصامه هوه ويا فد ذلك ارون قاعده حسابتي سو بدل حتى يبلغ الى اوكار 10 دنانيره 8 دينار لاوكار وايه له مستعان وين نقص صديق نقصانته ثلث الدينار الدينار صدق الله لودي ماشي يصح فدعها شياتك ولا تأخذ منها أقر. بماشي تاخذها كقادمنا حقي لا شيء واحضر وقت صب لهم اقرو بما شيء تاخذها ثقه ila مثله ila khaas kullu ila laga gaaro oo meelaha hawliis ka samida warqadu xad uu qortaa sanadka waqtiga iyo taariikh iyo waqtiga iyo qasaalaga qaaday ila waqtiga iyo waqtiga laga gaarno iska lugumane taariikhda uu qorbuuiri qalaamary sahidan bayseeyin iselaha waxa weeyaa uruudo tijareed ee tijareeda ee ganacsiga waxa weeyaa ganan قال يا حوارات وشغل والله فاتقان انصمى قالا بحثك لا سمى الشيخ ابنيه واحد ايه وخه كوارفايا رحم الله تعالى رسوله تما ميا ما دام تطكي اين وحويا لا يقى بد بدن اين مرخص وحويا بحويا زكدي مرق اي كصومره كو ان كويبا دين اي ma haday jekabi qeeyeen sadayn tanay haday jekii dhayir halka ka qaad hadayna tanayna iska dabuleeyaa somalafaabi waxa inta hor toos waxo xuquuq iyo sheegaya ah hordhac tilmaamaya amarka saxowayaan لوكه ذات هنا وحويا بحال كواجبيا لباته كديناار بحال كواجبيا العشرة طورو قيب اللبات من لبض طيب لبض عفروسي قيمي يا لبض لاس قيمي سمحا فرخوا سيده لباتك دينار بهل دينار lawatanka dinar maxaa ka waajibay noo في ti somal dinar birti somal hadii lawatanka laba wax ka waajibaya dinar birti somal lawada lawatanka sadar sifartan afar digi maxaa ka waajibaya hal dinaro anta kadiya mid 40 dinar dinaro saas leh hadii way Allahu mustaama alaykum sawas salaam alkh ee alaabtan marka marka aad gala asigan awdo waxa sabaynaysa alaabtiimada aad iibiso wixii lacag ah ee ka soo baxay yaad dhahab rubu qadrisa ama sidadan qadrisa nisaafhi dhahab kelwaatan qadiin raaha hadii uu gaaro wad xilaysaa hadii uu ka yaraado la fadlan waxaan الامر امر في عندنا السيده فيما شيء يدار الواديجليو او من العروضه على كميده لتجارات درعس الواديجليو ان نرضى عنكم اذا صدق ماله فان نرضى عنكم اذا صدق ماله مال كيس مرخص سكن يسبحيو فالا صدق ولا صلى صدقا معه فالا صدق بس كذا نعبد وحلا صلى انتم كن وهي فلا صدقه مبدا معلي لي روحوا فلا صدقه انور هو يني ورا طلع الفكريي والمصور و وحرطشين كله الارض ارجعوا ام ان الرغدوه منك صدقه مركو بخيو ما له خوله س مصرا وسكسو يبيو الاب وكسوره بذل ارهاطية او رقيقا اضامها النقلان به اضامها لفس الواحة والله لا يقرع سريك بدي موته وما اشبه ذلك انت او ثم ابدعه سيئي قبل ان يحول عليه الحوره صنف تون تون صوره الكهر فانه لا يؤدي من ذلك الماله قالك عيسايا كمان بحليه زكاة حتى يحول عليه الحوره صنف لله وصوره راصنا تروى سارقهم وحذاك كب حمايه اي ميه مال قد لابه قدقه والذكى كب فيه وانه لم وانه ذلك الاربه اعطى يده دولي سنينا وانه الا وانه يسهم ان لم يبيعون ايبن ولم يذ ذلك الارض الاف الاف السنين قوض صناديد ستالونه ايبم لم يجب عليك هو يجب في شيء شيء ومن ذلك الأرض العرض الاف الاف كمده زكاته وحزكاء وينقال الزمان وقت لسابقا رادبا فإذا باعه مرق ايبما فليس فيه وحية في احاديث ما من الا زكاته وحيته هلثك اليوميات او حكام الايام حرد هيستاي زكدي وكبشتي شد بنواد ايبساي حولات مرخصا ويان لا باس كسو ييبساي طلبته kadib waxii ii wici waqti intuna soo gaarin wax kala kusii ibisay kadib wax zakalagu mane sababtu waxay tahay ilaaha sanfuhu sawreegayo markaas kala ka bixisay samadkii markii laga soo bilaabo daabishada bixeedii la garayyo wax zakalagu mane hadii markay wa hawjiska kalumuma le waagaad iibiso lacabta kasoobaxan baan bas fiiriray hadaan nisaab gaarana zakada ka bixin hadaan nisaab gaarana kala wasan la warqas waxa ma jira warqas laakiin adday hadda nisaab gaar do dhowr zakalagu gumalehe waxa قال ما halza ka kaliya wala ma adigu wax u diran amru amru indana sayida surga julinka oo yashdadi soo iibidaya bizzah bizzah kursa iibinaya awl warqaa ma sidda la hinta qowadinu لو ثمر رقم كبير بعدا بدلشيمه او, تبير بها أو ما غير خود للتجاره القرع صدق لو وحول عن ليس ابو تالو فيجي مع 10 طيب ثم يمسكها ويحيسنها حتى يحول عليها الحون صنتي لو سوري او وحوايان تامدتي يا ثمرت اسك حيساتاي الى سمك وسوري ثم يبيعها حدا ويبيو ان عليه دشي سوا ح فيها خلاص الزكاه الزكاه الى جميع امرخ يبي له اذا بلغ ثمرها العش خرخ غارو ما اشي في ديبايكو اديبي شايفين حديثا زكاه شكل او, أو محي. محي يا نصابكي وليا ساولها هي ما تجيبوا فيزات كلها كلها هي وانا نصابكي اللي قاعدين بكواض وليست مثل الحساد الشيء اللي سوغيله ويحصل له الغجل منه سوغوسنيو من ارض روكيسو كسوغوسنيو ولا مثل الجداد سو توصات غوسنيو كلاما هانن او تايد واتو حقه هم حسادب ليليو قال مالك اي لو جوجمانت والله معلوم